ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين منهم قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا لف العون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الذواب بعذاب الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم يؤمنون قضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فبف إليهم على سواء. إن الله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 وَمِنَ الرِّبَا الظَّلِمَ الْخَيْلَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُؤْتِيهِ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَبُونَ